سيدة تقول مريض ابن عمي واحتاج إلى نقل دم فأعطيته من دمي فهل يحرم عليه أن يتزوجني تحريم الزواد يكون بسبب النسب أو الرضاع أو المصاهرة فبعد أن ذكرت الآية 22 تحريم زوجة الأب وذكرت الآية 23 تحريم الأمهات وغيرها وذكرت الآية 24 تحريم المتزوجات وكل ذلك من سورة النساء جاء في الآية الاخيره قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم وفي الحديث النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها فليس من أسباب التحريم نقل الدم ولا يجوز أن نقيسه على الرضاع لأنه قياس مع الفارق فالدم بذاته ليس مغذيا وإنما هو ناقل للغذاء واللبن في أصله غذاء وحتى لو فرض أن الدم مثل اللبن فيشترط أن يكون نقل الدم في سن الحولين أي في الصغر أما النقل بين من هم أكبر من سنتين فلا يضر ابدا كالرضاع بعد الحولين كما يعتبر عدد مرات نقل الدم فلا بد أن تكون خمس مرات معلومات كما ذهب إليه الإمام الشافعي في الرضاع والخلاصة أن نقل الدم لا يحرم المصاهرة والله أعلم.